في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالهدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير عساب والذين كفروا أعمالهم كثرا بالبقر إن يحسبه الضمآن ماء ما حتى إذا جاءهم لن يجده شيئا ووجد الله ما دلنا مع قول الله جل في <تصفيق> أولا ولا تقولي فتايتكم على البغارين أردنا تحسما لذا بترى عرض حياه الدنيا وما يغرينا من وراءنا المساله رحيم مرأة على ارتكاب الفحشة لذلك قال الله تعالى وقد انزلنا ولقد أنزلنا عليكم آيات مبينات ومثلا الذين خرقوا من قبلكم وعز المنتقين قال وقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وقلنا دائما إذا وجدت في الآية التنزيل فاعلم أن المسألة على إثبات العلوب لأن التنزيل لا يكون إلا إيكم جميعا شوفوا آيات تلمسونها قال آيات مبينات ومثلا من الذين خالفوا من قبلكم يعني ضربنا بما سببكم المسل واستعيدوا ونعظوا بغيره وان ترى وتعلم ما حدث من الام التي التي منطلقت التي قد تعارضت او عارضت النبيه أو عارضت الرساله او جحدت دعاه ربي جل وعلاك فكانت العقوبه من الله جل جل في علاه فإن الله جل في علاه قد أنزل عليهم الصواع وكلا أخذ الله جلس على بذنبه فلذلك قال الله جلس على عليكم أن تتخذوا يعني أن تعتبروا عبرة بمن سبقكم وأن تتخذوا ما حدث لمن للأمم السابقة أن تتخذوها عبرة وأن تتعذوا بما حدث لهم فاعلموا أنكم لو سلتم على ما صاروا عليه كانت العقوبة كما جاءت العقوبة عليهم كما قال الله جاء على عن طولوت وما هي, وما هي من الظالمين ببعيد ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين أخالوا من قبلكم درب لكم المثال بالذين أخالوا من قبلكم كما حدث لفرعون كما حدث حدث للنمروت كما حدث لعاد لثموت فكما ختم الله الآيات كلا أخذنا بدمده فالله يجعل فعلا نوع ذلك نوع ذلك موعظة ستتطعزوا ثم بذلك ما حضرن فتطعد بما بمنصبكم كما قلنا ان جميع العلماء اتفقوا على أن السعيد من من هو عوض غيره قال وقاضي حمزا نريكم ايات المبينات ومثلا من الذين قالوا من قبرك قال مبهضه وموعيظة للمتقين أن الله جل في جعلها موعيظة لكن لا ينتفع بهذه الموعيظة إلا من كان تقيا نقيا ينظر, ينظر بوجر إلى أفعال الله جل في علاه فهو يبتو رحمته ويخشى عقابه كما وصف الله جل في علاه المقربين المتسابقين المتسالعين في الخيرات لله رب العالمين سبحانه وجل في رضى الله عن سناء ولاه الذين يدعون الى اتقون الى ربهم الوسيله هم اقرب وارجون عذاب ربك كان محذور فالغرض المقصود بان هذه الموعظه لا تكون الا لمن اتقى ربه وجل في علا ويخشى يوما ان يلتقي به ربه أن يخف ويمثل بين أديه فيسعره عن كل طبيق وجليل, وجليل وصغير وكبير لذلك قال الله تعالى هذه الآية نزلت للجميع لكن من يعتقد بها هي لا تكون معلقا إلا للمنتقين هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا ينتفع بآيات الله جل في أولاد إلا, إلا منطهر خلبه ونقى خلبه بالإيمان قال الله جل في أولاد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني ما لا ينتبع بها إلا المؤمن الضقيق البار الذي يعلم أنهم يتسابق مع الزبان إلى ربه دل في علاه وأنه سيمثل بين هدى الله دل في علاه فيسأل عن كل صغير وكبير وتقيق وجريف فليعد لهذه لهذا السؤال جوابا قال <تصفيق> قال رضا جل في أولاد ولقد أنزلنا إليك إليكم آيات مبينات ومثلا من أخلوا من قبلكم وموعظة للمتقين أيضا هذه فيها دلالة الواضحة على متح أهل التقى وأهل الإيمان فأهل التقى وأهل الإيمان هم الذين الذين تنفعهم الموعظ فوسمهم ب سأتوضح لكم طريق المؤمنين المتقين وطريق غيرين قال وقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا منها لنا خلق من قبلكم وموعظة للمتقين قال الله تعالى قال تعالى الله نور السماوات والأرض سواء أنا بدأت أخي أنا لو لو عندك سؤال سريع فتحت عليك اتفضل انا ديانه التوحيد يعني نوى طريقهم بالهداية وبحصن الدلاله عليه سبحانه جل في علا وهذا ورد عن عباس وابي قال انس بن مالك وعدنا نضال على يهدي الى طريق الرشاد الثاني مدبر السماوات والأرض وهذا قاله مجاهد والزباد وقرا ابي بن شعبه او متو... المتوكل الله نوّر السماوات والارض نعم فهو التفسير الثالث جاء ابن مسعود وقال هذا التفسير السادس هو افضل يعني تفسيراته اوضح التفسيرات الله نور السماوات الأرض أي الله منور السماوات, السماوات الأرض كما قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجة وجعل فيها سراجة وقمرة منيرة وذذي جعل الليلة والنهارة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد أشكوره وقال الله تعالى والقمرة قدرناه منازلة حتى عادة, عادة العرجون القديم والشمسة قال والشمس تجري لمستقرر لها ذلك تقدير العزيز العالم للشمس يمن لها أن تبدو كالطهرة والليل سابق النهار بكل ذلك يسبحون وأيضا قد قال الله جعا أنه زهرنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مالد فهنا نور السماوات العود أي منور السماوات والأرض هو منور السماوات والأرض هل النور اسم من أسماء الله يجب قال به بعض قال به بعض الرماء وقال هنا الآية تدلع أن هذا من أسماء الله يجب في فضل نور السماوات الأرض الصحيح الراجع لها وإضافة النور إلى الضائج السماوات... على السماوات الأرض فكان الأوضح هو ما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضا منور السماوات والأرض ولذلك أبي قراء الله نورا نور السماوات والارض المقصود اننا هنا لا أن نقول بأن بأن نور ليس اسم من اسماء الله تعالى وهذا الراجح والصحيح انه ليس, ليس اسم الله. ولكن معنى قول لا ذا في علا ض نور السماوات والارض ومنور السماوات والارض جعل فيها القمر والنجوم والشمسه عاليه سبحانه جل, جل في علا الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح مثل نوره ان طع هنا الهاء هنا الكنايه فيها اربعه اقوال هنا ترجع الى الله جل شعلا مثل, مثل نور الله جل شعلا قال بس مثلا وده في قلب مثل نوره يعني مثل الهدايه التي وضعها الله في قلب المؤمن نعم والثانيه انا ترجع للمؤمن مثل نوره مثل نور المؤمن فتظليل مثل نور المؤمن قال كعب في الكعبه كان مسعود مسعود مثل نور من امن بي مثل نور من امن بي فجعل الهاء عائدة على المؤمن لا على الله جل فعله جعل الهاء عائدة عليه نوره كما يمشع نورا قد يكون معروانا حسير خطر نورا في وجهه من قيامه هذا وهذا يكسبه الله هذه الهيبة والأخار وأيضا القبول في الوجه هذا الباب وهذه السمى التي جعلها الله لأهل طاعته طال مثل نوره أنا ترجع إلى المؤمن الثالث أنا ترجع إلى محمد خاصة عليكم السلام ترجع إلى محمد خاصة بعبيه وأمه وكذلك ترجع إلى القرآن مثل نور نور القرآن وهذا كله داخل فبعين إذا قلنا مثل نوري عن نور للهجة الفعلاء الذي عاد به سماوة والأرض سواء المعنى والخسي لأن القرآن نور القرآن نور يخرج منظماته عن النور قال الله لأفعلاء ونزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا زين للظالمين إلا خسارا وتعود أيضا على المؤمن فللم فللمؤمن نور وهو يكون حسيا معنويا أيضا لأن المؤمن إذا نزل إلى محلة ملأها خيرا ملأها خيرا ودعوة وتعبيد الناس لرب العباد سبحانه وجل فعلا وأيضا النور الذي يجعل الله في قلبه هالة له الشام يقولون طال في هذه إذا نظرت عليه كان الله يجعل قبولا في في في, في قلوب الناس له كما قال علماؤنا بأنه الاله الرباني والذي اذا ذكر اذا ذكر الله جل جل في اذن طال مثلا نوره ايضا يصح ان يقال على محمد صلى الله عليه وسلم ان الضمير عائد مثلا نوره كما في اصواح مثلا نوره نور محمد صلى الله عليه وسلم محمد هذا النور كما قال تعالى انزلوا خلال ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين والذين ظالمين الله الا خسر بين الناس هداية ورحمة نعم وقلالها أعيد على, على على القرآن وهذا حق أيضا فالقرآن النور كما قلنا وهو فيه الهداية وفيه الدلال على أسمان الحسن وصفات العلا على ربوية الله جل في علا على أفعال الله سبحانه وجل جل في علا مثل نوره قال مثلا نوره كمشكات فيها فيا مصباح كمشكات فيها مصباح المشكات قال فيها موضع فتلة يقال هي فتحه المشكات هي فتحه او القوه نعم أو القنديل نفسه قال المشكات هي موضع الفتيله من القنديل وخيره القنديل نفسه هو القنديل نفسه وخيره قوه والمصباح هو السراج وهذا هذا الارجح عند اقول ان الام زيادة مثلا مثل مري كمثل كمشكاة فيها مصباح المشكاة اللي هي القوه فضحا نعم كمشكاة فيها مصباح المصباح هو فيه زجاج الزجاجة كانها توقف توقف النور قال الزجاج هي من كامل عرضه والمصباح هو السراج إنما ذكر الزجاج ان النور في الزجاج اشد ضوءا بنو أن ترى الليات الآن كيف تفعل في هواء كيف يكون نشاء النور منها نعم طب ابن ابي عبده وابو رجاء الطرطبي وما راه ما هو ما راها الا شاده المثل النور مش فيها نصواح النصوا في زجاجه فالدجاجة كأنها كوكب دري وأيضا دري قرأها الكساري وعاصم قرأ درزي وهذا نوع من الكواكب كما نوع من الكواكب الدرالي وهذا استحقنا مثل دوله للمؤمن يعني كل هذا المثل مثل دوله للمؤمن وما في قلبه من خيرات وما في قلبه من امنيات من ايمانيات وما شع من قلبي من النور يتاثر به جميع البريات في هذا الباب قال مثل نوره كمشكاه في مصباح كمشكاه في مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب ذي يوقد من شجرة مباركه شجره مباركه هي في الشام شجره الزيتونيه من شجرة مباركة زيتونة لا شطية ولا, ولا غربية وقرأ أيضا من كثيرة وعام قال توقدو الزجاجة كأنها كوكب منذرين يوقضو قال توقدو من شجرة أي من زيت الشجرة توقض من زيت الشجرة حذر المضاف حذر المضاف يبين ذلك السياق من المفسرات قال مثل نور كمشكات في مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة هي شجرة زيتون شجرة شامية في الشام من شجرة المواكرة كاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نارا المواد الشجرة هنا شجرة الزيتون وبركتها من وجوه فإنها تجمع الأدم والدون والوقود ويقض بحضر الزيتون ويقصل برمادي الليبيسيم وأيضا يستخرج دونه أسهل استخراج ففيها ما فيها من الخصار العظيمة وفيها ما فيها من البركة كما قال علماء هنا بأن الضوء الزيتون زيت أقوى ما يكون ما في ضوء يدهنيه بحال نحوه ويشجر من البركة أيضا فهي شجرة مباركة حقا قال يكاد زيت ويضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور هو نور القرآن على نور الإيمان الذي جعله جعل الله في قلب المؤمن كما قلنا الأمثال هذه عقلها العالمون وهذه الأمثال التي تترواها الله جل في علاء زيادة في الإيمان وزيادة في الهداية, في الهداية والإرشاد يعني ضرب الله مثلا للمؤمن وقلب المؤمن أن قلب المؤمن عندما عندما يتفتح للإيمان وتشعق شمس الإيمان في قلبه وينغرس الإيمان في قلبه وينزقه ينزل نور القرآن على نور الإيمان فيشع نورا إلى الدنيا بأسرع لذلك من كان كذلك ما يطلاه إلا, إلا إلا في خير وعلى خير ويفح شزاوه في كل مكان فإن ابن عمر رضي الله عنه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فندأ نور القرآن على نور الإيمان فكان من ذلك زيادة البيان وزيادة الهدى وأيضاً فيها فيها من زيادة الإيمان ليرتفع المرء درجات عند الله يتدى في ونها قال الله تعالى الله نور مثل نوره كمشكلة فيها مصباح المصباح في زلالة الزلالة كأنها تركب دري ينقض من شجرة مباركة شجرة الشمية شجرة مباركة زيتنات زيتو زيتونات شرقية ولا غربية لكياد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار لقوته وكما قلنا إذا رصخ الإيمان في قلب العبد نضح على جميع من حوله وتأثر به الجميع وقد يجعله الله جل فعله أمة كما قال ابن مسعود لإجلاع المعضاء في قوله تعالى إن ابراهيم كان أمة قرأ إن معاذا كان أمة قالوا إبراهيم قال إن معاذا كان أمة لأنه قام بالتحيد وحده ونشر بين, بين الناس يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لأنتهى الناس والله بكل شيء العام في خوله يهدي الله لنوره من يشاء سبحانه وتعالى في الأمر وقال يخاب زيت زيتها من صفائه يذيء قبل أن تصيبه النار نور على نور النار على الزيت فنور النار ونور الزيت في ونور الزجاجة صار نور عالم والحق ان اقول هذا النور الذي ينتفع به المؤمن به بالايمان نور اقوى يهدي الله لنوره قال ما يهدي يا الله بنور الهيمان مقصود بالنور هنا يهدي الله بنوره الايمان القرآن محمد صلى الله كل ذلك حق كل ذلك حق يهدي الله بنوره يعني يهدي الله بمحمد يا النبي يا يا الله لنور محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الرساله بالقران والبيان بيان القران والسنه سنه العدنان قالوا ما اتكم رسول من رتل لا تحرج بي رساله تاجرب ان عليها جمع والقران وفداخره فاتبع القران ثم ان بعد علينا بيانا فجاءنا نوره لنور محبه او نور ايمان وهذا الاصل هذا اقتطاع على مقال من عمر رضي الله عنه ورضي الله عنه تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران والنور القرآن, القرآن, القران لا يقطع لانه كلام الله جل في فيه ما فيه من العبره والعبره التعرف على الله على اسماء الحسنى وصفاته العلى في فيه التعرف على الجنان في التعرف على النيران في التعرف على على ثمره الثواب وثمره أن يجعلنا ممن يلازم القرآن والسنة يهد الله لنوره فالصحيح في الأقوات الثلاثة في ذلك الله لنوره للكتاب والسنة للكتاب والسنة لأن هذا هو أقل الإيمان وحضر الإيمان وكل الإيمان في هذا الباب إن تكاملت المسألة عنده صاحب الكتاب والسنة تكامل الإيمان في قلبه ولا يلد لنفسه منازعا في مكانة تعب عند ربه تدفعه لما جعلنا جميعا كذلك وأن سأرحم الراحمين سمتوں حب الدنيا مزلة وهلاك <تصفيق> حب الدنيا مزلة وهلاك إجبات حلوه لا يجب السعيد من وعده بغيب يبقى أن باقي لي ان يعني أن إن شاء الله في الدرس درس الطالب من يشاء لمن يشاءنا بالحكمه بالله اعلم من من يستحق ان يكون شهاده الهدايه نعم صحه القياس فائده اخيره صحه, الخيارة. صحة, الخيارة. صحة الخيارة. نعم في اسئله تفضل حتى ننتقل الى التفسير النور لأنه رسول الله لأن نبيضه رسالة نسخل النور دعنا نسخل بالإسلام والإسلام كله النور النور كله على المشرية التي أشرت شمسه على الإسلام ينور القلب والعقل وغير ذلك أليس نور نور السماوات والأرض منقيد مضاف نعم لوريد النص به فيزبط كما هو أمس النور مطلق نعم. هذا كلام جميل جدا قد ناخذ به إلا ما يأتي كلام النسعود وكلام غبي وهم أعلم ناس به بل قرأها غبي وهو أعلم ناس بالقرآن قرأها الله نور السماوات والأرض لذا لا نأخذ هذا القول النظرات مع البدع يعني إن كنت تعلم أنك تقسم ظهره وتنشر السنة وتقسم البدع هذه وتضحضها في خير وإلا فلا وإلا ستسقط الشبهة في قلبك ولا تستطيع أن تقوم في قوله تعالى هل ترجيح أنها تعود الله سبحانه وتعالى الصحيح أن نقول أنها لا مخالفة أن تعود للجميع لأنها لو فصلناها منور السماء والأرض يبقى إذا ستعود على ما في ما عادت إليه للقرآن ومحمد الله عليه وسلم والإيمان يعني أننا رسلناك الشعيدة وشعر مدير ودعيني الله بإذن الله أكبر ممتازة أكبر جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا أو الآية سماه نورا الفراءة شفعة بولكة كالوقار بس شافها كيف صحة القياسة الرابعة راح تكتسي ربع طيب نشوف الله ما هو مشيت في نص وقتنا باقي يدرس رجعنا اخذنا التوبيو طيب العلم قال الله قال رسوله انا أريد منكم بقى من وين تنتزع هذه الفائدة الفائدة الخمسة وقالت فيها بقى العلم قال الله قال رسوله سلف يقول كلام من مسعود إذبت الصفة والصفة تنشق من الإذب سواء مطلق أو مقايز هنا الآن أنا لا, أنا أنا لا أعرض هذا الكلام لكن هو قال ذلك نثبت الاسم فين الذي اثبت اثبت هو انت لتقول انه اسم انت ما ادكته مطلقا حتى انت قلت نور السماوات والارض نور السماوات بالله هذا يصح يعني اسمه الله نور السماوات هذا اللي تريده انت وانا ما فهمت فانت أخذت على استقيلي ما قلت من اطلاق الله نور يعني ما صح ان نقول عبد النور أو نقول عبد نوري السماوات والأرض يبقى إذا المسألة هنا جاءت على التفسير الذي فسره ابن مسعوث ابن الله عن الرضاو أنا ما فكان إثباتا للصفة وإثبات الصفة لا يشتقط منها لسه إلا إذا ذالت دليع اسم وأنت ما عندك أي دليع لسه أنت الذي جاءك من الآية فيها إضافة فيها تقييد ائتنا بدليل ظاهر حتى نقول أنه اسم من أسماء الله دائما ويش فيها الله نور السماء والأرض مثل نوره مثل نوره إما نقول مثل نوره الذي خلقه في السماء كالشمس كال... مثل نوره كمشكات فيها مصباح ايش فيها مثل نوره نور الإيمان مثل نوره نور القرآن ولذلك ضرب مثل علاقة لما في قلب الإنسان اذكم مؤخرا طيب كتاب المهذب ما مع كتاب اللقيط وارجو أن ننتهي منه